بوك تو دواتسة سجم سبعة, وعشرون. سبعة وعشرون. في الفندق الوصول في الفندق الوصول Machte عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Rezervoval <تصفيق> لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Moje meno je Müller. Potrebujem jednoposteľovú izbu. Achtaju li ghurfati sarir wanid. Achtaju li ghurfa sarir wanid. Potrebujem dvojposteľovú izbu. Achtaju li ghurfati sarirain. Achtaju li ghurfa sarirain. Kolko stojí izba na noc? Kam sa'r alghurfa? لليله كم سعر الغرفه لليله chcę <تصفيق> albo مع حمام بانيو اريد غرفه مع حمام بانيو chcę <تصفيق> مع, <تصفيق> مع حمام دوش Urid rurfa ma dush. vidieť tú izbu? Ayumkinu Ayumkin an aral rurfa? Maate tu garáž? Ayujed huna maokifu sejarat? Ma tu trezor? اتوجد هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينه امانات ماكينه فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس ايوجد جهاز فاكس؟ جيد انا اخذ الغرفة جيد أنا أخذ الغرفة تسووك هنا المفاتيح هنا المفااتح تبعنا هنا أامي هنا أامي ك متى يكون الافتار؟ متى يكون الافتار؟ <تصفيق> متى يكون الغداء متى يكون الغداء <تصفيق> يكون العشاء متى يكون العشاء